ولا يؤده حفظهما ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب.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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار في نار فاحترقت، فأصابها إعصار في نار فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت، فاحترقت.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 فاحترقت <تصفيق> رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت رقت فحت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، هم وقود النار، هم وقود النار، هم وقود النار.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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 سوف نصلهم نارا سوف نصلهم نارا سوف نصلهم نارا سوف نصلهم نارا سوف نصلهم نارا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزاً حكيماً. يريدون أي يخرجوا من النار.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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَهْنِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ رَبَّنَا اسْتَمْتِعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ رَبَّنَا اسْتَمْتِعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ رَبَّنَا, استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قالن رمثواكم خالدين فيها قالن رمثواكم خالدين فيها قالن خالدين فيها قالن رمثواكم خالدين فيها قالن رمثواكم خالدين فيها قالن رمثواكم خالدين فيها قالن رمثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 واستفتح وخاب كل جبار عنيد واستفتح وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد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 من ورائه جهنم ويُسقى من ماءٍ صديد، من ورائه جهنم، من ورائه جهنم ويُسقى من ماءٍ صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت. يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمنيت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن وراءه عذاب غليظ ومن وراءه عذاب غليظ ومن وراءه عذاب غليظ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد مقرنين في الاصفاد, مقرنين في الأصفاد, مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران قِطْرَانٍ وَتَعَشَّى وُجُوهُهُمْ نَاقًا وَتَغَشَّى وجوههم النار نَاقًا وَتَغَشَّى ولقد جعلنا في السماوات رجوما زيناها للناضرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان الرجيم كل شيطان الرجيم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 شهاب مبين شهاب مبين وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اننا اعتدنا للظالمين nara إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهلي يشوي الوجوه وإي يستغيث يغاثوا بماء يشوي الوجوه يشمل وجوه يشمل وجوه يشوي, يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا, واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس وشتعال الرأس وشتعال الرأس وشتعال الرأس وشتعال الرأس وشتعال الرأس وشتعال الرأس وشتعال الرأس وشتعال الرأس وشتعال الرأس وشتعال الرأس وشيعال الرأس وشيعال الرأس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 لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لنُحَرِقَنَّه لا نحرقنه، لا نحرقنه، لا نحرقنه، ثم لنسفنه في اليمن نسفا، لا نحرقنه، ثم في اليم لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينًا لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ لَا يَكُفُّونَ عَنْ لو يعلم الذين كف روحين لا يكف عوجهم النار وَلَا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم يصرون. قالوا حرقوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قالوا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قالوا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه, حرقوه،, حرقوه، حرقوه, حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم اصبوا جهنم اصبوا جهنم اصبوا جهنم ان انتم لها واردون ان انتم لها واردون فاني اعطفه ليضل عن سبيل الله في الدنيا خزي في الدنيا له في الدنيا خزي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 ونذيقوه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقوه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقوه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقوه يوم القيامة عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق هابان خصمان اختصموا في ربهم هابان خصمان, خصمان خصمان هابان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من النار، ثياب من النار، النار يصب من فوق رؤسهم الحميم، يصب من فوق رؤسهم الحميم، يصب من فوق رؤسهم الحميم، يصب من فوق رؤسهم الحميم يصب من الحميم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 يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ يُسْهَرُ بِهِ يُسْهَرُ بِهِ يُسْهَرُ بِهِ يُسْهَرُ بِهِ يُسْهَرُ بِهِ يصهر به. يصهر بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوق عذاب الحريق وذوق عذاب الحريق وذوق عذاب الحريق ومن خفت مواجنه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الفحوج هم ناقٌ الفحوجهم النار، الفحوجهم النار، الفحوجهم النار، الفحوجهم النار، وهم فيها كالحون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، فكبت وجوههم في النار. فَكَبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فَكَبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ أَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ اقْتُلُوهُ اقْتُلُوهُ أَوْ حرقوه. اقتلوه a حرقوه a حrriqu a حrriqu a حrriqu Tutu a حrriqu Tutu a حrriqu Tutu أو حرقه او حرقه يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب في النار تقلب وجوههم في النار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 لهم رجهم أما لا يقضى عليهم فلا يموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافر وهم يصرخون فيها. وهم يصطركون فيها، وهم يصطركون فيها، وهم يصطركون فيها. وهم يصطركون فِيهَا وَهُمْ يصطركون فِيهَا عبنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل. أ ما يتذكر فيه من تذكر؟ أ نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا والصفات صفا والصفات صفا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 والصفات صفّة، والصفات صفّة، والصفات صفّة، فازاجرات زجرا، فازاجرات زجرا، فازاجرات زجرا، فازاجرات زجرا، فازاجرات زجرا، فازاجرات زجرا فازاجرات زجرا فازاجرات زجرا فازاجرات زجرا فازاجرات زجرا ف الزاجرات زجرا ف الزاجرات زجرا ف الزاجرات زجرا ف التاليات ذكرا ف التاليات ذكرا إِنَّ إِلَهَكُم لَواحِدٍ إِنَّ إِلَهَكُم لَواحِدٍ إِنَّ إِلَهَكُم لَواحِدٍ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إنا زين السما الدنيا بزينة للكواكب إنا زين السما الدنيا بزينة للكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد كل شيطان مارد وحفظاً من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد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 وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويقذفون ويقذفون ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب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 دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتزعه شهاب ثاقب فاتبعه شهاب ثاقب فاتبعه شهاب خاقب شهاب ثاقب شهاب ثاقب شهاب ثاقب شهاب ثاقب, شهاب ثاقب, شهاب ثاقب, شهاب ثاقب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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ظلل من النار ظلل النار ومن تحتهم ظلل ظلل من النار ومن تحتهم ظلل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 أفأنت انت تنقذ من خناق افات انت تنقذ من خناق وكذلك حققت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب الناق الناق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 إن شجرة الزق مطعم الأثيم قام الأثيم قام الأثيم قام الأثيم قام كالمهل يغلي في البطون فالمهل يغلي في البطن يغلي في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 يغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواي الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواي الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم بق انك انت العزيز الكريم بق انك انت العزيز الكريم انها بما كنتم به تمترون وسقوما حميما حميما وشق ما أنحمى من فقد طع أمعاءهم، وشق ما أنحمى من فقد طع أمعاءهم، فقد طع أمعاءهم، فقد طع أمعاءهم، فقد طع أمعاءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى والنجم اذا هوى اذا هوى اذا هوى والنجم اذا هوى والنجم اذا هوى والنجم اذا هوى والنجم اذا هوى هوى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر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 يُرسلوا عليكُ ما شوَى ضُمّ منّا شوَى ضُمّ منّا شوَى ضُمّ منّا شوَى ضُمّ يرسلوا عليكم شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فلا تنتصران فبأي آل ربكما تكذبان ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا اكلون من شجر من زقوم لا اكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الْدِّينِ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَا أَلْدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلَ لَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلَ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ رُجُومًا للشياطين رجوم الشاقين، واعتذلنا لهم عذاب السعيير، وأن لمسنا السماء فوجدناها، فوجدناها مريت حرسا شديدا، فوجدناها مريت حرسا شديدا وشوبا. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا الرصد فمن يستمع الان يجد له شهابا الرصد يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا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 لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ, ولهم عذاب الحريق. ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق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 وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق أن نجم الثاقب أن أن نجم الثاقب أن نجم الثاقب أن إن كل نفس لما عللها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ، فأم نارا تلظى ناراً تلظى ناراً تلظى لا يصلها إلا الأشباح لا يصلها إلا الأشباح الذي كذب وتولى. الذي كذب وترلى وامنا من خفت موازينه فاممه هاويه فاممه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه نار حاميه نار حاميه نار حاميه نار حاميه, نار حامية, نار حامية وما ادراك ما هي نار حامية،, نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقده نار الله الموقده نار الله نار الله نار الله الموقده التي تبطل على الافئده التي تبطل على الافئده انها عليهم مقصده في عمد ممدده في عمد ممدده